قلت ما تعب بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أما من هو قالت أنا الليل ساجدوا ضائعا يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه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 اللهم لهم البشرى لهم البشرا فبشر عباد فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنا أولئك الذين هداهم الله واولئك فَمَن حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَن فِي النَّارِ لَٰكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيًّا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ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 ثم يهيج فترى مصفرًا ثم يجعله حطاما إن في ذلك ذكراؤه للألباب أَفَمَنْشَرَحَ اللَّهُ صَدْرًا لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْخَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ من الائك في ظلال مدين الله منزل احسن الحديث كتابا متشابها مثالي مثالي تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلي نجلودهم وقلوبهم الى ذكر الله عليك أهداه الله يهديه من يشاء وَمَن يُضْلِلَ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ أَفَمَن يَتَقِي بِوَجْهِهِ سُوَءُ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وطيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فاتاهم العذاب فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون